السلام عليكم ورحمه الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه نرحب بالاخوه والاخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقه جديده من حلقات بضنا مجكم عقيدتنا والذي ننزل فيه ضيوفا على شيخنا الشيخ احمد فريد حفظه الله نتناقش حول قضايا العقيده وقضايا الفكر وايضا الاحداث المعاصره التي تمر بنا السلام عليكم وعليكم السلام ازي حضرتك الله يبارك فيك وبارك الله فيك ااا منهجنا في هذا البرنامج كما هو معلوم لاخواننا ان احنا نتدارس القضايا العقديه والقضايا الفكريه واحنا فضلا انتهينا من قضيه تدارس الليبراليه وذكرنا ما فيها من العوار و بفضل الله ايضا بيننا الشبهات المحيطه بهذا الفكر او التي قد تنطلي على البعض وانتهينا من ذلك في الحلقات الماضيه واليوم ان شاء الله نعود الى كتاب الشريعه وما يتعلق به من تفاصيل واحنا كنا اتكلمنا عن تطبيق الشريعه الاسلاميه قبل ان يطبع هذا الكتاب كتاب الشيخ محمد فريد حفظه الله وتطبيق الشريعه الاسلاميه وكنا نتكلمنا عن تفاصيل تطبيق الشريعه الاسلاميه لكن قبل ان اخوض مع فضيلتك في هذا الموضوع نريد ان نلقي بالضوء على بعض الاحداث الجاريه خصوصا ان الاحداث متلاحقه ويعني كانها يعني بحر متلاطم واحيانا الانسان بيصاب بالاضطراب من شده تلاطم الاحداث فموضوع الانتخابات الرئاسه ومرشح الرئاسه والاخبار بتتناقل الان حول قضيه حصول ولايه الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل على الجنسيه الامريكيه وهذا مما يعوقه في الترشح لانتخابات الرئاسه القادمه ما زالت المساله اخبار ونفي اخبار وتصريحات ونفي تصريحات والمساله يعني يعني فيها غموض وضبابيه ا كيف تراه يعني تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول المرسلين بداية ارحب باخي الحبيب فضيله الشيخ محمد القاضي كما ارحب باخواننا واخواتنا الذين يتابعون هذا البرنامج وطبعا مش مساله الرئاسه والترشح والانتخابات تسيطر على جزء كبير من الاعلام وجزء كبير ايضا من تفكير الناس ومن كلام الناس ونلحظ بحكم احتكاكنا يعني مع قطاعات كبيره من الناس وسافرنا الى المحافظات والتقينا ب وناس كثيرين من سائر الطبقات نتوجس شرا ونتخوف ان هذه الانتخابات لن تكون على غرار الانتخابات السابقه كمجلس الشعب ومجلس الشورى مم. لان فعلا يعني كان في على الاقل من جهه المجلس العسكري مم. ومن اداره شؤون البلاد يعني كان فيها فعلا نزاهه الى حد كبير لم يتدخلوا في حذف احد مثلا من المرشحين ولا في الضغط عن اي حزب او اي طائفه واي مرشح ولكن نحن نشم رائحه الخيانه ونشم رائحه التزوير من من البدايه يعني قبل ان تبدا الانتخابات نجد اناس يعني يحاولون يعني اخراجهم من السباق سباق الرئاسه بمجرد الدعاه والظن لا يغني من حق شيء ونجد اناس يدخلون في اخر لحظه فتستعجل كانهم يعني يريدون ان يحذفوا يعني من السباق الشخصيات الاسلاميه والناس التي اعلاء تطبيق الشريعه والتي يعني ملكت يعني قلوب الناس واصوات الناس ويفرضون عليهم اناسا اخرين ليس لهم يعني اي واقع بل هم يعني صوره مكرره من حسني مبارك كانه يريدون ان يخرجوه في صوره يعني شخص اخر يعني الى كرسي الرئاسه يعني مره ثانيه فلعلهم يريدون ان يكون هذا مخرج للذين في السجون ولفلول النظام ولكثير من الذين ما يزالون في مناصبهم يعني حتى الان وهم اساسا من فلول النظام السابق فكانهم يريدون ان يعيدوا الشعب مره ثانيه ونحن نقول لهم لن نسمح لكم بذلك وان تمكين الاسلام لا يكون بالامر الهين ونحن نقول يعني الاسلام لا يمكن يعني الا بالبذل والتضحيه فنحن نحذر القياده العسكريه ونحذر المسؤولين يعني من تزوير هذه الانتخابات او من ان يحذفوا يعني ما يريده الناس او الذين هم يصرخون بتحكيم الشريعه وان يحيى الناس كراما وان تفطم يعني مصر عن امها امريكا وان تبقى الامور كما هي بحيث ان احنا نبقى يعني بقيت يعني عمرنا تابعين لامريكا وان القرار عندنا ليس بايدينا وليس براؤوسنا ولكن يعني ياتينا من واشنطن او من كل قريب فهم يريدون ان يستمر هذا النظام ونحن كلهم برقابنا وبارواحنا ودماءنا يعني سوف لا يرجى يعني هذا النظام وان قتل من قتل ف يعني لود ان يكونوا اكثر من للحريه فهم بيحاولوا يشعرونا الان اننا يا لم نتغير وان النظام المبارك يمكن ان يعود مره ثانيه وقد علمنا بالفعل ان امن الدوله عاد يعني في صوره الامن الوطني وان الامور يعني سوف تكون راضينا ام ابينا سوف تعود الامور الى ما كانت يعني عليه طب وطبعا انا انا لن نصح بذلك طب ناخد المدخلتين ونكمل حضرتك عايز نخش شويه في الكلام حضرتك قلته ده الجميل ده الله كده السلام عليكم ايوه السلام عليكم ايوه اتفضل يا دكتور اتفضل يا دكتور فوزي اتفضل السلام عليكم انا سعيد جدا مرحب انا بس في نقطه عايز اوضحها ان ليس مجرد حصول شخص ما على جواز سفر امريكي معناه ان هو حصل على الجنسيه امم الجواز السفر بيبقى نوعين سينوب يبقى لونه ابيض اسمه وثيقه سفر بيحصل عليها كل من معه جرين كارد امم ما بيحصلش على الجواز السفر الازرق الا اللي معاه جنسيه والجنسيه دي لها يعني امور كثيره لابد ان يقدم عليها الشخص نفسه امم بتوقيعه بصوره باجراءات ورسوم معينه امم بعد ما بيقدم على الجنسيه بيحصل مقابله المقابله دي لها خطوات كثيره بحيث ان احنا ممكن نتحقق اذا كان شخص ما حصل على الجنسيه وحصل على جواز السفر اللي هو بموجبه يعني يكون بقى مواطن امريكي اللي هو لونه ازرق والجنسيه اللي هي بتدي له الحق في التصويت ك مواطن امريكي فمجرد ان انا اقول على شخص ان هو معاه جواز سفر او دخل وخرج مره او اثنين او ثلاثه او 10 حتى مش معناه انه حصل على الجنسيه الامريكيه يعني ممكن استدعاء هذه البيانات ممكن احنا نستدعي هذه البيانات المطلوبه التي تثبت انها او او تنفي تثبت او تنفي انها تحمل الجنسيه البيانات دي ممكن تستدعيها مطلوبها او يطلبها الشيخ حازم المحامي يجب ان يكون محامي امريكي ليطالب السلطات الامريكيه بان تستوضح حيث ان الامر مهم اذا كانت الشخص فلان او والده فلان حصلت على الجنسيه بمعنى انها متى تقدمت للحصول على الجنسيه ومتى كانت المقابله وهو وهالاجراءات اللي نتجت وخدت حصلت على الجنسيه شهاده الجنسانه بتاعها ثم قال هي مرتبه بالجنسيه دي يعني اي امور تخص او يتمتع بها المواطن الامريكي بعد الحصول على الجنسيه ده كله شغل محامين يعني نعم طيب يعني البينه على من ادعى انا طريقه دكتور فوزي طبعا عنده خبره طب طب طيب ماشي انا عايز اقول لك الدكتور فوزي عنده خبره عند يعني الجنسيه في امريكا و قاعد بيتكلم عن خبره انه كتير السفر وبخاف في امريكا ويعلم يعني ايه الجنسيه ويعني ايه الجرين كارد فهو بوضح كلامه ان, إن في جواز سفر ابيض او وثيقه وفي جواز سفر ازرق الازرق ده اللي بيدل على الجنسيه فكل انا دخلت بجواز سفر او وثيقه امريكيه مش معناها ان هي معها جنسيه يعني الجواز السفر الابيض ده بيدل على اقامه مثلا اللي بيكثر بين التردد 15 سنه بيخش ويطلع مم. كل 6 شهور بيدوا له اقامه وده من حقه حتى يشارك في الانتخابات داخل امريكا مم. مع انه ما بياخدش جنسيه امريكيه مم. ولكن الجواز الازرق اللي هو بتاع الجنسيه ده امر آخر. ده امر اخر ده بيبقى فيه قسم ويبقى فيه يعني ابلكيشن وفي بضابط وفي يعني اشياء فهم يبرزون لنا هذه الاشياء والا فهم تعود منهم الكذب سواء الداخليه او الخارجيه مم. يعني او الاعلام فهم احنا الكذب هو الاصل فيه عليكم. عليكم. السلام عليك. عليكم اخ احمد اتفضل السلام عليكم السلام عليكم اتفضل السلام عليكم يا شيخي وعليكم السلام اتفضل يا حبيبي اتفضل والله انا بس عايز اقول يعني على الاتهامات حاليا الموجهه للشيخ حازم يعني هو ربنا نطره في المرتين اللي دخل فيهم الانتخابات في عهد النظام السابق وربنا نطره بس ما بيش بده انه يدخل مجلس يعني والواد اللي اتعملت موجهه لي ولجنه الانتخابات تطلع تقول كذا والخريجات بتقي كذب اساسا مين في البلد حضرتك امم اه معلومه تصدق انه غايده اتصدق انه قناه يعني انا ما بقيتش عارف اصدق مين بالظبط نفرق ان احنا نصدق الشيخ حازم ان هو اقر الشيخ حازم بدون ولكن حزم هم حزم. يجيبوا بينه البينه على من ادعى هم بيقولوا والدته امريكيه يجيبوا لنا البيان يجيبوا لنا الابلكيشن جواز سفر الازرق احنا نثق في الشيخ لحد ما تظهر بي... البينه ينجبوا البينه نصدقوا الا اصلا انهم كاذبون نعم. نعم. نعم نعم اعلم لكن يعني كل ما اتمنىه فقط ان يظهر الله الحقيقه كما اظهر في المرحلتين السابقتين هو ان يعني يا يهدي الله اعلم انك كاذب وعلم دولتنا بهذا الكاذب المنافق ويهدي المجلس العسكري لما فيه خير وذكى الله خيره وصلت الرساله خير. حد معانا معي احمد السلام عليكم السلام عليكم اتفضل يا استاذ احمد اتفضل السلام عليكم السلام مع... عليكم وعليكم مع... السلام اتفضل استاذ احمد السلام عليكم <تعلم> اتفضل <سازد فضل. تعلم> وقت التليفون اتكلم من فات التلفزيون كلمه تليفون يا استاذ احمد السلام عليكم طيب الشيخ دلوقتي اللي حضرتك قلت نقط مهمه يعني ممكن ايه نحن نرفض تماما ان ان يكون هناك اعاده انتاج للنظام السابق في اي صوت ان كانت بقى في صوت فلان او صوت عبد الله هو المجلس العسكري اتعهد بالمحافظه على الثوره نعم وبعدون دور دو الرجال ولهم مناصب ولهم يعني ثقل في الامه ثقل يعني عادي يعني فالمفروض نعم. ان هم يوفون يعني ما ينفعش ان هم يقولوا هن هنسلمها السلطه يعني مدنيه منتخبه مم. بانتخابات حره نزيهه وييجوا يلعبوا لنا في انتخابات من اولها ده انتخابات ما بداتش لسه بيقولوا ده ام امريكيه وده وده وده خالته قطريه وده معاه جواز سفر قطري وده يطلعوا لنا شويه الاسلاميين الموجودين وبعدين يفضل يبقى عندنا خيار بين فلان وفلان وفلان واحلاهم طبعا ده انا اخبر ذلك نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا اخي اتفضل, اتفضل. محمد عبد الله اسماعيل الفيوم يا مرحبا بك اتفضل, اتفضل صدر. صدر. مرحبا بكم والله كده الان امور بينه كالشمت في ضحاها لذي عينين مقصرتين وانا اودو كلامي هذا لمن تصدر العمل الاسلامي والمشاهد الاسلاميه السياسيه على الساحه المصريه في الاونه الاخيره قبل الثوره نعم no. واحذرهم غضب الله عز وجل من هذا التفرق والتمزق والتشرذم no. ولو انه والله اجتسمه كما امر ربنا جل وعلا ما كنا نعاني هذا الذي نعانيه لا. فهو امر واحد الاجتماع او الضياع الاجتماع او الضياع الاجتماع او الضياع ودعكم من جماعه كذا وجماعه كذا ومدرسه الشيخ الفلاني مع احترامي واجلالي للجميع الاسلام اولا والاسلام ثانيا والاسلام ثالثا فوق الجماعات وفوق الاحزاب وفوق الملال وفوق النحل وفوق الطوائف الاجتماع او الضياع القوم يعدون لنا بالليل القوم يعدون لنا بالليل ويجب ان نجتمع ويجب ان نعرف الان ماذا لو اصروا على ما هم عليه ماذا لو اصروا على اتباع الشيخ خالد والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان ماذا لو استاثروا فعلا بالمسجد وعندنا القانون 24 ولا 28 في الدستور اللي بيقول ان ليله الانتخابات لا تراجع هتقول لنا فلان نجح خلاقبة فلان نجح لا. لا. واذا نجح فلان بتاع المخابرات يبقى على الدنيا السلام ماذا لا. جرينا ماذا اكتسبنا يجب علينا ان نعد من هذه اللحظة يا اخل الاسلام يا مشايخ الثلاث يا مشايخ الجماعة الاسلامية يا مشايخ الاخوان يا مشايخ الجمعية الشرعية يا مشايخ انصار السنة يا كل ائمة الاسلام هذه امانة في اعناقكم فاتقوا الله عز وجل لا تقل انا الشيء فلان وانا مش فلان قدمه قدمه امر الله وامر رسوله وكتاب الله وسنته وطونه والسريعه امه الاسلام هذه الامه المصريه دماء وفي اعماقنا جميعا هذا المستقبل في اعماقكم جميعا فاستقوا الله عدوجا ويجب من الان الليله الليله يجب ان نوجد بديلا مقنعا للشعب المصري وليكن بعض هناك اناث يجب ان نعد له بدائل للدكتور حازم لا قدر الله لو تم استبعاده كان دكتور محمد عباس كان دكتور محمد عباس حفظه الله ورعاه وابقاه وشد ازره ونصح به هذا الرجل والله والله اذا تم استبعاد الدكتور حازم فقاره ان شاء الله يملا الفراغ باذن الله عد وجد ويا ريت الليله الليله قبل ان يصبح الصبح تشوفوا الناس اللي هم اعضاء مجلس الشعب اللي بيخافوا ربنا يدي توكيلات للدكتور محمد عباس الليله وهبن يتقدم الدكتور محمد عباس باوراقه فليس هناك اي كتابه ولا شبهه فليس هناك شبهات ولا فارق بين عندنا بين الدكتور حاجب وبين الدكتور محمد عباس وتستمر دعوه الشيخ حازم وحمله الشيخ حازم لصالح الدكتور محمد عباس ويقول فيها الدكتور حازم ان شاء الله تعالى ونشكر هذا الذي يفعلونه اذا اصروا وعرضت فايتوا وصلت رساله مره اخرى لنقبل هذه الثوره التي لم تكتمل بارك الله فيك وصلت الرساله ال ال في في كذا نقطه مهمه عايزين نناقشها موضوع ان اعاده انتاج النظام السابق دي قضيه مرفوضه من كل الطوائف شاء يعني من الثوريين والليبراليين والكلها قبل و... الاسلاميين يعني نحن و... لا نقبل ان نعود مره اخرى الى المربع صفر طبعا اللي ذاق طعم الحريه يعني اللي لما دخلوا امن الدوله وضربوهم و... وحرقوا المبنى وكتبوا عليه لا يمكن يرجع مره ثانيه لا يمكن يرجع يعني بدماءنا وارواحنا يعني ان شاء الله ب... فهو لا بد ان يفهم الجميع في المشهد السياسي ان احنا ان كل الطوائف لن نسكت لن ان شاء الله نعم. لن نسمح لهم بان يصدروا نسخه اخرى No. من النظام السابق لان احنا عانينا من هذا النظام نظام السجن والبلطجه والتخلف وسرقه البلد يعني كيف no. يثق الناس يعني في اي واحد بالنظام السابق يعني مره ثانيه no. سواء كان اسلامي او غير اسلامي فالشعب لن يسكت فهذه رساله يعني للمجلس العسكري بانهم لن يستطيعوا يعني ان يؤيدوا هذه الثوره وان يصدروا لنا نسخه جديده من النظام السابق طب شيخ في الحقيقه احنا يعني في موضوع الشيخ حازم في بعدين في في هذه القضيه موضوع قضيه تطبيق الشريعه الاسلاميه وبذل الارواح من اجل هذه القضيه والحفاظ على الهويه دي قضيه يعني جزاها الله خير يا شيخ حازم بارك الله فيه ونفع الله به خاض خاض غمارها وبذل جهده وهو ان شاء الله مثاب ماجور بيننا على ما فعل ولا بد ان تكون هذه هي قضيه الامه ليست قضيه الشيخ حازم أوه. فقط ولا قضيه من حول الشيخ حازم بل هي قضيه كل الايه والامه تسترد كرامتها وعزتها و و و, و... تبعيتها يعني تنقضى تبعيتها للغرب الكافر هنفضل ديل امريكا وديل اسرائيل يعني بغينا الامه تفيق يعني الى متى يعني نبقى كذلك البعث الاخر هو ان احنا بنرفض التزوير ونرفض الظلم بكل صور وبكل بدا اول تزوير يعني احنا ما بدناش انتخابات ما لا تزوير يعني لما يقول ام امريكيه طب فين فين البرهان هاتوا لنا الباسبور الازرق هاتوا الابلكيشن هاتوا تسجيل القسم وهي بتقسم انها تطيع النظام الامريكي وال والحكومه الامريكيه وما دي كلها اجراءات للجنسيه نعم. يظهروا لنا ولا هي تباطؤ من امريكا مع عملاء امريكا في في بلادنا فاحنا عايزين يظهروا ذلك والا فهم كاذبون يعني الاصل البراءه اما واحد يقول لك مثلا والدتك امريكيه قول لهم مش اي واحد يعني يستديو تند هو مش ناشخ حازم في الحقيقه بيقول ان هو لم يكن يعلم حتى يعني حتى وراجل هو راجل قانوني وراجل لم يكن يدري ان ان هذا الامر موجود اصلا وبالتالي اخذ يستعلم عنه ويبعث يعني والاصل العدم يعني اصل الاصل ان هي مصريه فمش دخلها في الاصل مش الاصل بقاء مكان على مكان يعني انا عاوز اقول ان مفيش وجه للطعن في الشيخ حازم ابتداء لان الرجل لا يعلم عشان ما يقولوش ان هو يعني ايه كذب على الناس او ما يعرفش ان و... هي خدت هو لا على اه على انه حصل لو حصل ان هي يعني خد... اثبتوا عكس ذلك اه عكس انا بقول ده. انا بقول يعني تنزل انا شايف مع حتى مع المخالف ان لو حصل الشيخ لم يكن يعلم فبالتالي ليس هناك تهمه توجه للشيخ حازم بان هو خدع الناس او ان هو كذب او ان هو كذب لانه لم يكن يعلم وهي ده طبعا مصلحه امريكا ان هم يبرزوا حاجه زي كده لان نعم. امريكا ما ما عجبهاش ان مصر تنفصل عنها نا. وما تكونش قليه من ولايتها فا فاكيد لو في حاجه مش هتسكت يعني الخارجيه الامريكيه هتبعت ورق مثلا اه اه الامر دلوقتي الامر دلوقتي, دلوقتي ده من القضاء كمان التواطؤ من مم. من النظام هنا الفاسد ومن الخارجيه ومن الداخليه مع النظام الامريكي ومصالحهم مشتركه فهم مم. يعني لو في معاهم اي دليل يبرزوا لا ما لو جوش دليلي هما كذابين هو الشيخ حازم كان بيقول في الجزئيه دي ان هو سوف يعني يتعامل معايا في القضيه عن طريق القضاء بحيث ان هو حتى هناك في امريكا كمان يعني حتى أه. او محامي هناك في امريكا بحيث ان هو يصل بفضل الله الى الايه الفصل في هذه المساله انا بس عايز اقول ان احنا ننتظر خلال ايام بسيطه يعني اصل هو المدعي المطالب بالبينه امم يعني ما تقول لي مثلا نسبه ان والدتك الله يرحمها مش مش امريكيه انا راح ادعي عشان ايه اثر هو يجيب البينه هو اللي هيجيب البينه هو اللي هيظهر هذه البيانات على الناس ان الاغلب هم عندهم بينه مدعاكم يظهروها ايوه صحيح البينه هو الشيخ صحيح. حازم شرطا عليه القسم يعني <تصفيق> فهو بينه على المدعي واليمين على من انا من اجل فهم المدعيين الخارجيه هنا مدعيه نعم فهي يعني كاذبه حتى تاتي البينه فاذا تاتي البينه فنقول له تقسم لو اقسم خلاص سقطت الدعوه يعني. طيب الاخ المتصل اللي هو الاستاذ محمد اللي اتكلم في ما يتعلق بامات تحمل الامانه او حمل الامانه لقادات الدعوه في هذا في هذه المرحله بنقولوا ان ان فضل لازم لما انه هو بضره الدعوه السلفيه ما هو احنا الدعوه السلفيه كانت عامله بضره لكل الجامعات حتى الازهر وال والجمعيه الشرعيه وانصار السنه على اساس ان هم يجتمعوا على مرشح واحد فاحنا بنقول له ان انت بتقوله احنا بنقوله نعم فبنحاول نطبقه ونوجد اليه تطبيقه كمان اه نعم. يعني احنا بنحاول نطبق يعني هذا الكلام عمليا بغض النظر عن المرشح المختار يعني سواء الشيخ حازم او يعني يعني شاطر مثلا ف ف احنا بن... كان كلامنا كده ان احنا نجتمع على مرشح واحد اسلامي نعم وهو في في الحقيقه يعني برضه هنا في جزئيه ان يبقى في مرشح يبقى يعني ينزل عندما يكون مكان الشيخ لا قدر الله لو حصل حاجه للشيخ حازم او لغيره من المرشحين ان يبقى في مرشح نجتمع عليه مفيش داعي بقى ان احنا نفرض مرشح معين يعني هو الاخ اقترح اسم كبير يعني دكتور محمد عبد الله لكن ليس له ان يفرض ذلك يعني هو حالا الان لابد ان تفعلوا ذلك لابد ان تفعلوا الان والليله ان تستمع على الدكتور محمد عباس وان كان تخ... هو يرفض يعني بس هو يعني هو فعلا اهل يعني ربنا يحفظه ايوه ولكن يعني فعلا محتاجين يكون فيهم مرشح يعني نعم بس هم هيطلعوا في دول يعني زي بيقولوا قطط فصانه فهو برضه ممكن ما يسيبوهوش يطلعوا له حاجه يعني م. ماشي طيب ناخذ مداخلات الشيخ ناس عليكم. عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور محمد اتفضل يا ابني اا برحب بحضراتكم اولا اتفضل انا بعيد حضرتك المتصل اللي قبليه يعني يا ريت الاخوه يرشحوا واحد بديل لو لو ثبت ان الشيخ حازم اسماعيل والدته قدم فيها على منصب امم ممكن زي الدكتور محمد عابد زي ما الاخ قال صادق او الدكتور او دكتور منضاح اسماعيل او اي واحد يروا العلماء مناسب لهذا المنصب وانا من الاخوان على فكره وانا بايد الشيخ حلمي عثماني و... وكثير زيي برضه نفس الطريقه بيايدوه ربنا يحفظك جزاك الله خير احنا احنا ب... بنرمي وراء ظهره الانتماءات الحزبيه وبننظر وبن... لمصلحه الامه مقدمه على انتماءاتنا للجماعات وانتماءاتنا للاحزاب الأمة. المصلحه الامه دلوقتي ولا بد من تضافر الجهود وراء مرشح يقوم بايه بامر الامانه في هذه المرحله جزاك الله خيرك في مدخل اخرى في حد معاه طيب طيب معانا شيخ برده طبعا الموضوع فرض نفسه على الساحه يعني بالرغم ان احنا قضيتنا المنهجيه هي القضيه المقدمه على الاشخاص احنا اتعلمنا من حضرتك ان ان ان احنا المنهج والقضيه مقدمه على الافراد ان احنا بنعيش حياتنا الافراد بينتهوا الافراد كده كده بينتهوا بيموتوا ويبقى المنهج ويبقى تبقى القضيه وتبقى الامه نعم عليكم. عليكم. عليكم السلام عليكم معايا اتصال وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا اخي فاضل اتفضل اتفضل, اتفضل. حي شيخنا الدكتور احمد فريد الله يبارك فيك الشيخ الجليل ربنا يبارك فيه يا رب وبقول كلمه صغيره للدكتور احمد يا دكتور احنا الحضرات احنا تعلمنا منه كل منهج السلفي والعقيرة الساوية الصحيحة فلما الآن مرضة الدانية في ديننا احنا الامر لا يعني مرشح او اسم معين كالشيخ حازم او الدكتور السلاني او المهندس العلاني احنا كل اللي يعنينا في المرشح ان يكون اول خطوة في منهجه الانتخابي او في برنامجه اعلاء كلمة الله وتطبيق الشريعة نعم الى لحد النهارده المهندس خيرت الشاطر ما قال شيء الا من منهج الدستور شريعه الله وانت تعلم يا دكتور ان الان الاخوه المسلمين هم للاسف من يعارضوننا في مجلس الشعب في تغيير الماده الثانيه من الدستور وانت تعلم ذلك جيدا طيب نضرت الله خيرا ووصلت رسالتك السلام عليكم استاذ محمد السبيعي تفضل وعليكم السلام فركته اولا انا انا مش عارف مين مقدم البرنامج بسلّم عليه مع انا بتكلم من امريكا اتفضل احب الاول اسلم على هشام فريد وكمان يا بشمهندس احمد اتفضل الله يبارك فيك يا حبيبي الله يبارك فيك ازيك اخبارك عامل ايه ربنا يخليك ايوه الشيخ محمد القاضي عرفت ان هو موجود في البرنامج سلام يا محمد اتفضل اللهم الله يبارك فيك اتفضل يا اخي الفاضل الله يخليك انا بس مش عارف مش شايف انا في الشارع فمش عارف مين يعني مش عارف بتكلم بس انا حبيت بس اوضح حاجه صغيره ان الناس يعني بتتكلم كتير بدون اي علم اا انا انا معيش معيش جنسيه امريكيه بس كل الناس اللي حواليا هنا معاهم جنسيه امريكيه حضرتك الجرين كارد اللي وثيقه السفر اللي هم بيقولوا عليها في امم في القرار في مصر اا الباسبور الابيض الباسبور الابيض ده بياخده اي واحد يعني مثلا زي واد الشيخ حازم اللي حصل عليها بتتعارك في امريكا فبدانا كل شويه يروح يجيب فيزا وترجع ويجيب فيزا وترجع بيديك جرين كارد الجرين كارد ما بتتحولش اوتوماتيك لجنسيه لازم يحصل اجراءات من الاجراءات ان ايه تقعد 5 سنين في امريكا كل سنه هتلي على الاقل 6 شهور امم يعني اساسا ان انت ما تقعدش 6 في شهور بتتلغى بتعد من اول وجديد امم فهي اولا ده ما حصلش ثانيا آآ آآ عشان تاخد الجنسيه بيبقى فيه قسم الولاء على الدستور الامريكي مم. القسم ده بيتسجل فيديو يعني خالد هنا وكل اصحابي اللي معايا من الجنسيه كلهم اهو عملوا القسم ده وسجلوا فيديو وقعدوا ال5 سنين دول على الاقل في امريكا عشان هي بده جنسيه ومش تحولت اوتوماتيك يعني هي لازم تقدم طلب فسلام وبعدين في نقطه ثانيه كمان ان هي لازم تجيب شهادات ان هي ما عندهاش امراض معينه فواحده رايحه امريكا وغرب العلاج هتجيب الشهاده دي منين يعني يعني يعني ده يعقد يعني بس هم يعني ربنا يربي الشيخ وينصره على الاعداء ان شاء الله يا رب ان شاء الله جزاك الله خير يا محمد جزاك الله خير جزاك الله خير عن التوضيح دول اخوه من امريكا وفاهمين آه. النظام ولكن هو بيستغلوا جهل الناس بالنظام ولا يعني اجنسيه بيقولوا ده دخل بسبوره ووثيقه امريكيه فهم بيستغلوا جهل الناس ولكن مش هيعدموا ان واحد فاهم وناس راحوا امريكا وعرفوا زي الدكتور فوزي وزي اخونا محمد اخونا محمد السباعي هيوضحوا للداس هو ان شاء الله الامور تتضح خلال الساعات المقبله هيبقى موقفهم مخزي جدا موقف مم. امريكا وموقف المجلس العسكري والخارجيه والداخليه مم. يعني في غايه الخزي بيبان غشهم للامه فياريت هم هو لسه باب الطعون ما اتفتحش لسه ازاي هم يبادروا اليوم ولسه ما اتقفلش باب الطعون ويقولوا ان جت يبقى هي حاجه مبيته يعني بيته بالليل فاحنا بنقول لهم يعني ده لسه ما, ما لم يسمح لكم زي ما انتم بتقولوا ما تعملوش دعايه دلوقتي للمرشحين فدلوقتي ما تقولوش ما تطعنوش من دلوقتي يدل على ان ال... يعني في نيه خبيثه لل... ل... لتزوير الانتخابات واقصاء الاسلاميين و... وعوده نظام مبارك مره ثانيه ولكن احنا بنقول لهم بدماءنا وبارواحنا لن نسمح بعوده نظام مبارك وامن الدوله مره ثانيه هتكون فيها دماء للركب ان شاء الله ربنا يحفظ مصر باذن الله تبارك وتعالى ويصونها ويخلصها من مكر المكرين وكيد الكايدين الشيخ صفوت حجازي يترشح عن الجماعه الاسلاميه كمرشح للرئاسه خبر عاجل الان الخير ماشي اا اخونا محمد عايد اتفضل معانا الاخوه ينزلوا الاسناده اللي احنا ناس اه صحيح اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الله يبارك فيك قناه الشيخ يعني بارك الله فيكم انا عايز اسال سؤال بعد اذنكم اا ايه الخبر الصادق اللي طلع عن المجلس العسكري والحكومه المصريه منذ احدث ثوره 25 يناير حتى هذه اللحظه ده سؤال اتمنى ان اجد عليه اجابه النهارده لو صدقنا والمشايخ بتوعنا الافاضل ومجلس الشورى والامناء الافاضل لو أخ... اللي احنا مشينا وراهم واخدنا برايهم والنهارده يجي خبر يقول من وزاره الخارجيه كال... الوجيع دي حضرت الشيخ احنا عشنا حلم حلم حلم حلم, حلم جميل ان احنا هنعيش حياه نظيفه ليه مستقرنا هنا هذا الحلم النقي النظيف الطاهر سؤال عايز اسئله لكل من له علاقه بالدين الاسلامي في مصر سؤال عايز اسئله للاخوان المسلمين سؤال عايز اسئله للحريه والعداله والنمو هذه الحياه نظيفه والله والله والله اقسم بالله لا اله الا الله انا لم ارشح احد من قبل واعلنت تعييدي وكتبت ولاول مره في حياتي اكتبها بخطه بجسمي في بلدي في المنصوره كتبتها باسم الشيخ حازم فانا مش عارف يعني ليه هذا التخاذل عشان نرجع ثاني نفاجئ بني افسنا ان النهارده موجودين قدام عمر سليمان واعلنها صراحه اني ايدت الحلم الحريه والعداله والنور في الانتخابات ولو عادت الانتخابات لن اعطي صوتي للحريه والعداله والنور هذا الرجل كان يعني نسمه رحمه نزلت من عند الله الينا لانه برنامج واضح لاول مره احس ان انا هبقى ماشي في الشارع حاسس ان كل حاجه واضحه قدامي كل شيء واضح ومعروف انا لحد النهارده لان انتخابات مجلس الشعب وضحت لي شيء ولا حسستني في رؤيه واضحه ولا وانا حاسس باي شيء في الحياه واضح امي في حياتي بنتكلم على الصحابه وبنتكلم على على, على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الواقع اللي بيحصل من بعض الناس خارج هذا النطاق خارج خارج هذه التشبهات تماما يقول لك سيد معامل الخطاب ما كان ماشي على رجله وكان بمشي مش عارب ايه ليسمع الشيخ الكادات اللي لك بالعربية البي ايه يقول لك بلقي الرد يردوا عليه وقول لك اسمها السوليات فين انتوا تتمثلوا بعمر انه خطاب في نحية وتتبعدوا عنه بالنحية التانية طب احنا نعمل ايه حرام والله والله لوحد حسن في كابوس عايش فيه عايز فيك يا بوس كابوس ربنا, ربنا يفرج, ربنا. من ربنا يفرج علينا منه يا رب معلش رغموني في الانفعال والازعاج جدا والسلام عليكم ورحمه الله انا عايز اعلق تعليق وجزاك الله خيرا اخ ربنا يحفظه ماشي. هو فعلا ان الشيخ حازم يعني اثار يعني يعني اشياء الامه كلها الناس التفتت حواليه لانه الناس ملت الذل وانه يكون يعني مستعبد لغيره وتابع لغيره وان الكفار يتحكموا فينا فين العزه الاسلاميه فين فين الحق يعلو ولا يعلو عليه يعني فين التصريح بتطبيق الشريعه وفطم المسلمين عن تبعيه للغرب الكافر وان الامه تستعيد عزتها وكرامتها فهو هو قال سنحيا كراما هم يريدون اننا نحيا خرافا يعني مره ثانيه ان الامه تظل مستغله مره ثانيه عندك يا اما احمد شفي يا اما عمر سليمان يا اما يعني دي الخيارات اللي قدامكم يا اما عمرو موسى يعني في كلهم الفلود النظام كانهم بيقولوا ان النظام السابق لابد ان يرجع رضيته اماريته المغرب ولا حضرتك وتوفيق عكاش توفيق ده رئيس <تصفيق> الوزراء بيقول لوزير الاعلام ما اي حكايه بقى هذلت يعني لا حول ولا قوه يعني فنقول ان ان ان الامه يعني ما ما ما ينبغيش المجلس العسكري يقول للامه ثوره جديده على المجلس العسكري وعلى النظام القائم لو التفوا على الثوره الاولى هيجروا الامه ثوره جديده فحظوا على العهد الذي بينكم وبين الشعب وبين الامه ان انتم تحافظوا يعني على الثوره حتى تسلموها الى يعني الى الشعب تضمن الانتخابات نزيهه مش تدوها لواحد تبعكم او واحد تبع النظام السابق لا لن نسمح بذلك هتكون ثوره ثانيه واحنا اول من يتقدم هذه الثوره ان شاء الله الأخ طه فاطمة السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اتفضل يا اختي اتفضلي بصراحه يعني الموضوع هو يعني شائك وفضيله الشيخه ابو اسماعيل يعني احنا في التكاف كبير جدا الحمد لله من كل عايزه اقول مش هقول الاخوان والسلفي لا كل المسلمين تقريبا احنا متفقين حوله اللي بيحصل النهارده شيء غامض للاسف انا انا طبعا مع فضيله الدكتور احمد المجلس العسكري بيلعب لعبه قديمه لعبه ما تدخلش على اي حد فما بان بقى الناس السياسيين والمثقفين ولا كانوا اللعبه دي مش هتدخل علينا اصلا وبعدين انا بقول ده هيجرنا لمشاكل وهنتجر احنا مش هنسكت حتى لو فضيله الدكتور والدته معاها جنسيه امريكيه عايزه اعرف فين لكات لجنه العلاقات الخارجيه فين في مجلس الشعب وهم اغلبيه اسلاميين والبند ده لسه محطوط ليه ما فكروش للاسف المجلس الشعبي انا بقول برده من خلال اللي احنا شايفيه وعملهم وادائهم نايمين في لجنه العلاقات الخارجيه ما عملتش ليه طلب استجواب سريع لوزير الخارجيه في موضوع ولاده الشيخ حاجه ليه كان جه 24 ساعه للاسف للاسف ما فيش اي شيء فاتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يتدخل برحمته في الموضوع لان بالفعل لو لقينا فيه تلاعب الكل مش هيسكت هتبقى ثوره ثوره بعد كده والسلام عليكم جزاك الله خيرا وصلت رساله ناخد معانا اخونا محمد برضه قلت لستينا ان هو يستدعي آه. وزير الخارجيه ونقول له انت قلتوا كذا فين المجلس الشعبي المفروض يستدعيه امم و وبعد ما صرح ببيان رسمي اه يقول له فين فين الوثائق انت انت بعت جواب لل لجنه الانتخابات ان هو ولادته امريكيه فين الدليل هو تجوبه ونفى ان هو بعت اي حاجه طيب لا هو كان نافي قبل كده بس آه. اعلنه النهارده قبل ما نخش البرنامج اعلنه ف... فانا بطالب اخواننا في مجلس الشام ان هم فعلا يستجوبوا وزير الخارجيه يجيبوه ويقولوا له فين الدليل والا يسيب مكانه أخ محمد سلام عليكم. عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا حضره الدكتور احمد الله يكرمك بارك الله كلام لحضرتك وباشا دكتور احمد على طول دي علامه عندنا من مكانته في بين المسلمين وبين العلماء انا بحمل حضرتك امانه تسال عنها امام الله يوم القيامه الان ربما حضرتك لم تفهم كلام اخر الذي تكلم من قبل هو لم يريد ان يقول لك ان احنا نكتفي على مرشح واحد لا هو بيقول لك الطعن الان ليس في الشيخ حازم وانما في الاسلام لان لا. الشيخ حازم هو منهجه هيشيل الطبانجه اللي حطاها امريكا على دماغنا عشان نعرف نفكر فلما يضربه الشيخ حازم الطبانجه هتتشال فالحل دلوقتي كان قادم الان انت وانت واحنا ككبار العلماء وكبار وكبرائنا الان الان تقتنعوا على خمس مرشحين الحمد لله الشيخ صفوت يعني اصلا صدري وكنت مريض جدا ولكن لما جيت الخبر يعني لم تعلم انا وزوجتي في البيت طول هنا ازاي ولكن اريد ان يتم يتم الخبر عند حضرتك الشيخ راغب راغب السرجاني نمره 1 الاستاذ محمد وزير الدوله نمره 2 الاستاذ طلعت رماح او رماح نمره 3 مع الدكتور محمد عباس لازما الاربعاء الجمعه دول يخشوا عشان لو طعن في واحد يبقى الاخر ولو طعن في, في استاذنا وشيخنا الشيخ شاطر يبقى يبقى الثاني وان طعن في الثاني يبقى الثاني ويبقى المنهج وحتى نرد يوم القيامه واذا جاءنا ربنا سبحانه وتعالى نرد كل دفعنا بكذا وكذا وكذا فانا ده حامي حضرتك يا <تصفيق> دكتور احمد الامانه الان انك تستطيع تكلم كلها الى هؤلاء الناس وتجمعهم الاهلنا اخر يوم للترشح بكره ندفع بالخمسه دول واللي يبقى نجتمع عليه حتى نطبق شرع الله انا عايز بس رايح الله خير والسلامه تفضل يا اخونا المتصل ان هو الاخوه فاضل ظن منه المشايخ بيعملوا من من شنقان بيعملوا من من من يعني من قبل بيعملوا من اسبوع فات بيفكروا في هذا الايه الاحتمال وده كانت نصيحه الشيخ حازم يعني قالنا نزله حد احتياطي نعم يعني الامر يعني الحمد لله المشايخ حاملين الهم وعاملين لهذا الاحتمال وبيدوروا على دين يعني ظهر الحادثه 10 بالليل في التفكير في هذه القضيه يعني يعني برده الاخ يعني ان شاء الله يحسن الظن بالعلماء وان هم بيقوموا ان شاء الله بدورهم في هذا الموضوع جزاهم الله خير على هذا الشعور بس انا عايز اقول حاجه بس قبل ما ناخد فاصل الاخواننا في حزب النور وفي حزب العداله في مجلس الشعب في موقف صعب فعلا وفي ضغوط كثيره جدا عليهم وهم بيحاولوا القاوم الفساد وبيحاولوا اول محاوله لمقاومه الفساد حقيقيه ونحن شايفين الصراع السياسي داير الزع على ساحه سياسيه فالاخوه تترفق شويه باخوانهم في حزب النور وحزب العداله لان في ضغوط كبيره جدا على مجلس الشعب واول ما قالوا هنسحب الثقه من الوزاره ظهرت يعني ظهر علينا من يقول بان ممكن ايه يعني يعني ان احنا نحل مجلس الشعب وحاجه من هذا القبيل فالمساله فيها صراع كبير يعني مجلس الشعب يعني الشعب هيثور يعني بعد نعم. الانتخابات وبعد البذل والتكاليف دي كلها يحلوا مجلس الشعب نعم. لا يبقى لا بقى عيال بقى احنا يبقى الشعب يخرج بقى بنفسه وياخد حقه بايده اه بالظبط هو في الحقيقه احنا مثلا عايزين نوضح لاخواننا ان حزب النور وحزب العداله بيشتغلوا في ضغط في يشتغلوا بحاولوا ينجزوا في مجلس الشعب دي مساله مهمه يا شيخ محمد يعني بغض النظر عن ان هم الحريه والعداله والنور راضيين عن الشيخ حازم او لا دي مثلا دي تزييف ده اول مكسب للثوره انتخابات نزيهه حياه سياسيه يعني نظيفه نعم. فلما نفقد اول مكسب للثوره خلاص يبقى ما فيش في مكاسب صحيح فمعناه ان هما يجيبوا واحد غصب عننا ويبقى خلاص عبد نظم مبارك وكل لن نقبل بذلك باذن الله طيب فاصل ونواصل ان شاء الله تنتظرونا السلام عليكم ورحمه الله عودنا شيح عايزين نرجع نتكلم تاني على قضايا الشريعة الإسلامية وما يتعلق بها ومعندنا برضو مطروحات خارجية حظاك أنا عارف أن حظاك عايز تتكلم عن نصيرية وعايز بتقولي أن الأحداث الجسام التي تحصل في سوريا لابد من تذكير الناس بهذا الخطر الداهم الذي يعني لا يرقب في إحواننا إلا ولا ذمة نعم يحرقون البيوت ويهدمون بس انا عايز اقول لحضرتك حاجة, حاجه قبل ما تقول الكلام عن الصيريه انا عايز ابشر برده اخواننا واخواتنا ان فضل الله اخواننا من اهل السنه في في سوريا بيحققوا انتصارات حقيقيه ما بتجيش على الاعلام خلاص لا يمكن تيجي يا شيخ لا يمكن تيجي على الاعلام لان هو في الحقيقه الهزيمه النفسيه قضيه مهمه جدا ان تهزم الامه نفسيا ويشعروا ان خلاص الشعب السوري ده بيتذبح وبينتهي دي قضايا اساسيه في الحرب فهم معاهم اعلام ايضا هم معاهم اعلام وماتقتل بالمئات وتلاقي الناس خارجه برضه حاجه لها. عجيبه يعني وهم فعلا شباب يعني والله الواحد بيفتخر بالشعب السوري والله وبي بقوه الشكيمه بقوه اصرار والاراده فقام قال صفه الله من من من خلقه من خلقه نعم الشام فعلا اه, آه وفي خيرته من عباده صفه الله من او دي الشام وفي خيرته من عباده من عباده هي افضل ارض وفيها افضل ناس طبعا بعد والتجربه تثبت ذلك والله شيخ يعني. كميه اصرار وقتال الاسلحه اللي معاهم طبعا لا مقارنه يعني الاسلحه اللي بفضل الله للي مع الاخوه لا مقارنه بينه وبين اعتداد الجيش السوري اللي بيمد من ايران وبيمد من روسيا روسيا و... م... من روسيا م... وامتداد مستمر وبينزلوا معاهم يحاربوا وينزلوا لكن بفضل الله سبحانه وتعالى الحق ابلز والبطل لازب وان ربنا سبحانه وتعالى بيفتح على ايد اخواننا وبيقاتلو بس ده محتاج مدي انا ببشركم عشان مدي من اه بس نشوف حاجات الناس تقرا عينها لان احنا فعلا يعني يعني الشعب المسلم كله متالم يعني انس نعم. زي ما قلنا المسلم كله جسد واحد يعني ولكن هو الطغيان بتاع المجرم بشار زاد جدا جدا, جدا وده يؤذن بهلاك يعني فاكر نهايه القذافي لما كان بيضرب لما بيضرب, بيضرب مصراته و... يعني م. يعني قتل وتدمير شديد جدا فكان كانت اخره خلاص يعني اللي هو ايه يعني فانا اظن ان دي نهايه السنه والله ماضيه يا شيخه ايه سنه من الله ماضيه في عباده انا كنت عايز ادي لفته بس عن النصيريه لان م. قد يظن بعض الناس ان هم مثلا ايضا مسلمين او كذا النصيريه يتكتمون باخبارهم يعني حتى هم يقولوا لا تفشوا هذه الاسرار الا الى ولي يعني يعني حتى لا تختلوا لان هم حاسين ان هم ان ان المسلمين بيحكمون عليهم بالكفر امم اذا كان الشيعة نفسهم بيحكمون عليهم بالكفر يعني اخذه كفريه كفريه يعني فبيقول لا تنتظروا من زايد لهم العلويين اللي هم بيحكموا عليهم هم العلويين هم آه. لهم اسم العلويين هم بيحبوا اسم العلويين امم نسبه الى عريب ابي طالب وبيكرهوا اسم النصيريه واسم النصيريه في بيقولوا ان سبب تسميته بالنصيريه ان هم يشبهون النصارى لأن النصارى بيعتخدون الحلول يعني في, في, عيسى في عيسى إن في لهوت ونسوت إن الله عز وجل تمثل في عيسى والنصيرية يعتخدون نفس العقيدة بالسفئية في, في عليه يعني إن الله عز وجل تجسل في عليه استكمل طيب العقيدة النصيرية وحضرت وشلي لنا بعد باتنا واخد الدخل دي من إخبارنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عطل يا أخ جود أتفضل كيف حالك يا فاضل الله يبارك الله فيك نفع الله بك تفضل تسلم على الشيخ ونساله سؤال كده المايك مفتوح تفضل اسمعك كيف حالك شيخنا فاضل الله يبارك فيك حبيبي الاخ جوده من مدينه الحمام محافظه مطروح اه اهلا وسهلا ربنا بنتشرف نروح معاك من العياد لغايه مسجد الفتح ما شاء الله. الله ايام فتح الباري في شرح صحيح البخاري ربنا يفتح علينا وعليكم خير كيف حالك شيخنا فاضل الله يكرمك والله, والله نسال سؤال كده اه الناس دول متمزعين من من الجنسيه الامريكيه هما شغالين قناه السويس بالدولار الامريكي ليه نعم <تصفيق> هم, هم. لما يكونوا عايزين يضربوا اي مثل بالديمقراطيه ولا بالنزاهه ولا والله والله يتكلموا بامريكا ودايما يذندنوا وتنطنوا بيها م. لكن عند الشيخ حازم ابو اسماعيل يقول لك ام امريكيه نعم هو دي ما نقولش غير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم جزاك الله خير وصلت الرساله الله مستعن الاخ ابو احمد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الشيخ محمد ازي حضرتك الله يحفظك يا ابو احمد اتفضل يا شيخ احمد الله يكرمك يا حبيبي يا شيخ احمد بالله عليك رساله صغيره قصيره جدا من حزب النور بكره باب الترشح للرئاسه هيقفل عايزين حزب النور يدفع بمرشح جديد عايزين نشوف خمس ست مرشحين اسلاميين وبعدين نختار منهم براحتنا لسه قدامنا شهرين عشان نلاقي زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان قتل فلان فاخذ الرايه فلان ان قتل حازم ياخذ الرايه الشاطر وان قتل الشاطر ياخذ الرايه صفوان حجازي وان قتل صفوان حجازي ياخذها احمد بن خرج وشفنا هذا مستقلة وقت اماد عبد النور بالله, بالله, بالله, بالله, بالله, بالله, بالله, بالله. عليكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله فيك بارك الله فيك وصلت الرساله الامه كلها شف وكانه فضل ان نخرج من الموضوع يعني ان وضاءه سيري مهمه برضه الامه فضل ظل منه قطعي كل المؤامرات وكل المحاولات خلاص الناس بعدنا واستيقظت النساء بيقولوا كلام يعني انا ما اقدرش نقوله دلوقتي يعني عندهم وعي من متابعه البرامج والتحليلات السياسيه وقراءه الرقائب دول ف... انا الواحد فرحان فعلا انا غيروا ف... حقوق علينا خلاص ان ان الامه بتاعتي حتى ال... ال... ال... ما يدور قد قت... يعني ما يدور قد ما قد يدور تحت الترابيزه لا. هم الامة ما يتصوروش مفرقات. ان ممكن اه. يقدروا يرجعونا ثاني يعني ده صعب جدا يعني حركه الامه ان النساء قبل الرجال هيخرجوا يخاتلون يعني العجله تحركت يا شيخ ان عجله تحركت بوصواب عليهم نعم. لا طعم الحريه وطعم الكرامه والشرف نعم. لا يمكن يقبلوا نظام القهر والاستبداد والبلطجه والسرقه اللي كان موجود يعني فاحنا بنقول للمجلس العسكري وفر جهدك ووقتك وانتم يعني ربنا خير على اللي انتوا وصلنا بس زي ما قلنا لحد اخر يونيو وسلمها للقياده مدنيه نزيهه و وجزاك الله خيرا يعني كنا كانوا بيقولوا في حزب الحريه والعداله كانوا بيقولوا سلموها هسلمها بالاصول نعم. يعني كان شعار كده من يعني نزلته نزلوا التزوير بالاصول اه سلمها بالاصول سلمها بالاصول يعني نعم ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله استاذ طارق من امريكا اتفضل اهلا بحضرتك آه. انا بس حبيت اتصل اعلق على اخر اللي اتكلم من شويه اللي كان من امريكا بالنسبة للمعلومات اللي أولها عايز بيبعليها حياة إمان بالنسبة للإقامة يعني هنا أنا معي جمسي أمريكي وأولادي معهم وصحابي كتير كتير معهم ببالي يمكن 14 سنة عيش في أمريكا م. بالنسبة للإقامة يعني لازم الشخص اللي ياخد الإقامة يعيش هنا خمس سنين متاصلة ولو خرج من البلد من هنا لأمريكا عشان يروح مكان تاني ويرجع ما بيقدرش يخرج بسهولة يعني لازم ياخد بسهولة موافقات انه يخرج ويرجع تاني ان هو بيعتبره ان هو عشان تاخد اقامه لازم تعيش هنا عندنا عشان نراقبك ونعرف انت بتعمل ايه والحاجه الثانيه بس لما استا دلوقتي ال التاسفور اللي هم بيقولوا عليه ان هو ان ده يعني بتاع والد الشيخ حازم تفصيله حديد جدا بيبدا ب 500 مليون انا حصل على الجزئيه من 3 سنين م. وتسلسل التاسفور بتاعي ب 464 مليون واتصلت كذا ناس من زمان يعني عشان اتاكد لقيت فعلا الناس كلها ماشيه بنفس التسلسل 461 مليون 400 حضرتك حصل على الجنسيه انت؟ حضرتك حصلت الجنسيه امتى؟ الجنسيه حضرتك حصل عليها امتى؟ انا حصلت عليها في 2009 2009 كام 15 10 2009 وتسلسلك في في في 464 مليون يعني انا ممكن اوريك مم. رقم باطوري كله بس مش عايز اقوله بس 464 مليون اولادي حصلوا عليها برضه في 2010 وبرضه 464 مليون و460 مليون, مليون. اصحابي نفس الكلام في اللي حصل قبليه حصل عليها ب 450 مليون ومن قبله انما رقم التسلسل اللي هم بيروحوا عينك 500 مليون يعني ده يعني هو ما فيش طبعا هنا مش بتطلع كل واحد بيطلع رقمه وخلاص يعني اي واحد يجي يقدم يختاروا له رقم, رقم هو هي المفروض شط على الجنسيه سنه 2006 على حد زعم الـ هي, الـ هي حصلت الكلام اللي هو بيقوله عليه ان هي حصلت على الجنسية آه. في شهر ستة سنة عشرة سنة الفين و تتة يعني انا حصلت على الجنسية في شهر في, في, في الفين و تسعة فالفين و تسعة وكانت فلسولي ربعمية اربعة و ستين مليون ومش انا لوحدي يعني انا بقول مركز المعلومه دي ده, مفروض ده مفروض سؤال ده سؤال اخر يوجه الى وزاره الخارجيه والى اه ده بيكشف كذب الخارجيه هنا وكذب م. امريكا م. ان هي المفروض تكون اقل من الاخ يعني تكون مثلا يعني حضرتك هو طبعا مفيش واحد بيروح يطلع باسبور مثلا امريكي فيديله اي تسلسل والسلام بيطلع له يعني, فيه يعني اكيد في يعني هو انا تاكدت من حاجه زي كده من ان الناس كتير معاهم تسلسلات قديمه يعني وبعدين يعني. هو كلام يعني فظن لانه ناس كتير جدا عندها نفس الموضوع يعني كل اللي حصل حتى في 2006 على الجنسيه كان ارقام تسلسلها تذكرتهم يعني قديمه يعني نعم نعم جزاك الله خيرا ربنا هيمسك حاجه وان شاء الله يعني ان شاء الله ربنا هينصر الحق ان شاء الله يعني امين بارك الله خير. فيك وجزاك الله خيرا وصلت الرساله ان شاء الله سؤال اخر يقدم <تصفيق> الى الى الوزاره الخارجيه داوود بيبع عنه بقى الاخ مصطفى سلام عليكم قالوا سلام عليكم اتفضل يا مستر اتفضل عايز بس يا شيخنا بس اسئله سؤال صغير بس بالنسبه لوالدي للشيخ حامد اسماعيل متوفى وكان معاه مثلا الجنسيه الامريكيه او زي ما بتقول يعني موضوع المتوفي ده يعني صعب انه جميع المستندات بس. صيفة دي عايز لاصيفه الاوراق دي كلها في حاجه الحاجه الثانيه يا ريت يورونا المستندات دي على الشاشات في الاجتماع اتفضل لك عشان اتاكد ان الكلام ده حقيقه ولا جاي من اهل التزوير جزاك الله خيرا وصلت الرساله وصلت الرساله ماشي ال الموضوع الجنسيه الامريكيه وما يتعلق بها من تفاصيل برده هنقول لاخواننا او شوف حضرتك توافقني على هذا الكلام ان هي مساله قضائيه دلوقتي اصبحت صح. مساله قضائيه والقرائن اللي بيقولها دكتور طارق وانهى قبل كده استاذ محمد السباعي وقبل كده دكتور فوزي لا. كلهم حصلوا على الجنسيات او منهم من حصل على الجنسيات و وخد اقامه وراح وقعد الى البلاد الامريكيه يعني القرائن دي كلها تؤيد موقف الشيخ حازم بس احنا برده عايزين ننتظر الايه الفصل القضائي والبينات الواضحه وان ما فيش في اي لبس مش عايزين يعني يتعلق بالبيانات الاعلاميه لان الاعلان دلوقتي اصبح كل واحد بينقط خبر بسرعه ثم يقوم بنشره بعدين يرجع يكذبه بعدين يقوم بنشره ده يعمل بلبله كبيره جدا في الناس هم خاصين بلبلده طبعا هم خاصنا فاحنا النهج المسلم هو التثبت احنا نتثبت حتى يعني ايه بفضل ظل ما انه تظهر الحقائق باذن الله طب ناخذ مداخله من اخونا شريف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ احمد فريد الله يبارك فيك يا حبيبي المكرم ازيك يا شيخ محمد الله يحفظك يا شيخ دينا اتفضل اتفضل يا فندم فيك بعد اذنك يا شيخ محمد وبعد حضرتك يا شيخ احمد احنا بس عايزين نذكر كل القوه الموجوده في مصر يقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون نعم للاسف احنا كنا احرص الناس على المصلحه العليا للوطن م. وكنا دايما بنهدي الشعب م. لكن احنا دلوقتي بصراحه في احتماليه ان يكون في مؤامرات نقيم بعض القوى السياسيه اللي موجوده في مصر الان لما نزل في مليونيه امبارح في التحرير للاسف ما فيش رد فعل من من الحكومه ولا من المجلس العسكري ولو كان المليونيه ديت 1000 واحد علماني او ليبرالي كانت عمل لها حساب ولكن الفرق بيننا وبين غيرنا ان احنا بننزل بالادب اللي ربنا امر بيه بدون تعرض للممتلكات العامه ولا الممتلكات الخاصه ولا ملوتوف ومنحافظ على الامن العام وعلى المرور لزال مفيش رد فعل فلا يا ريت كده ان المجلس العسكري يتدخل موضوع الشيخ حازم اسماعيل احنا مش بندافع على الشيخ حازم احنا بندافع عن الحق ان المجلس العسكري فين مجلس الشعب اللي بيحصل ده فتبينوا او تصيبوا قوما بجريان فتصبحوا على ما فعلتم من هذه مني من مظاهرات وقذف وزين العادلين وعلي عبد الله صالح لازم كلنا نتعاون في حد في الدنيا في القرن اللي احنا فيه في التكنولوجيا اللي احنا فيها وتطور مش قادر يثبت ينسيوا سالفه الشيخ حازم امريكيه ولا مصريه ده شيء لا يقبل العقل لا يقبل المنطق فاحنا عايزين القوى السياسيه القوى الاسلاميه اللي موجوده في مجلس الشعب سواء حزب النور او حزب حمايه العداله لازم نشوف حل للمهزله اللي احنا بنعاني فيها اليومين دول في موضوع والده الشيخ حازم جزاكم الله خيرك جزاك الله خير والله اشكرك والله كلمه كويسه جدا جزاكم الله خير اخزين ان احنا بندافع عن الحق ولا نقبل الظلم لا وضيق احنا نقبل التزوير بكل صوره وبكل نعم. اشكاله ولاي مرشح اسلامي اه مش خاصه بالشيخ ولا وحتى وان لم يكن اسلاميا احنا نقبل التزوير ولا نقبل الزور نعم. احنا نريدها نريد... نريد هذه الانتخابات نزيهه تعبر عن اراده الشعب تعبر عن من يريده الشعب حقيقه نعم. دون اي تدخل من اي جهه كانت بس لو في تزوير باخواس ما بنلاش حاجه يعني. يبقى احنا برجع تاني عشرات الخطوات الى الخلف بذلك نختم انها برده بيقول اخواننا لا لا تكنولوجيا ملهش علاقه بالموضوع ده ده موضوع قضائي يعني التعاوي دي والبيانات والكلام ده محتاج الى ايه الى اثبات وزي ما الشيخ يعني ماشي في خطوات قضائيه ا عايز حضرتك تقول حاجه عن المصيريه انا عايز يعني نحسس ان الامر لما طال فكثير مننا يعني ما عادش بيهدف صلوات ما ما بيساعدش بالمال ما بي مش عايش في القضيه يعني انا قلت ان الواحد لما يشوف طفله مثلا مقتوله قتلها النظام المجرم في, في سوريا مم. لو, لو تصور نائب بنته لان هي بنت واحد زيه يعني بنت ابو ام مسلمين بنت اخيه لو يشوفوا برايف صورها زوجته يشوف الشيخ لقدر يصور ولده نعم فنعيش القضيه فمش عارف الى متى احنا ساكتين والى متى يعني حكام العرب والمسلمين ساكتين وتركيا اللي هي يعني كانت دوله الخلافه واللي تعتبر اقوى دوله يعني الان م. في اوروبا ولها يعني تمس هل هل الواجب عليها بس ان هي تستقبل شويه لاجئين ان هي تقول لك انا هستوعب يعني نص مليون لاجئ سوري هل بكده خلاص يعني براء ذمتها وهي قادره على ده هل برئ ذمتها بذلك لا طبعا ما, ما او ان احنا نقدم شويه معونات ماليه مثلا يبقى خلاص برئ ذمتنا هما طبعا هم الشعب السوري ومن قتل منهم يعني نرجو له الجنه احسبهم الشهداء ومن ضحى ان شاء الله منصور لان الحق لابد ان ينتصر نعم وان جندنا لهم الغالبون فلا بد ان ينتصر الحق فلعل لسه الرقم اللي ربنا عز وجل قدره يعني لهم من الشهداء لم يصل اليه بعد فللاسف الارقام بتكتر يعني كان كل يوم 10 15 20 دلوقتي ب100 مثلا وبيحرقوهم حرقا يعني صحيح في نكاهه مثلا من اخواننا من اهل السنه هناك ومن الجيش الحر ولكن احنا يعني عايزين نعمل حاجه يعني بنخاطب البلاد الاسلاميه بنخاطب الملك عبد الله رؤساء وملوك المسلمين بيقول لهم اعملوا حاجه سلاحوا الشعب السوري ده يعني متى الامه ممكن تتحرك يعني المال يجمع ويشترى بيه سلاح وبدل ما روسيا بتبيع سلاح للمجرم اللي يذبح بيه يشتري هما الدول العربيه والخليج يشتري هما السلاح من ناحيه يغيروا ولاء روسيا وياخدوا السلاح ويوصلوه يعني متهيال الامم والحكام ممكن توصل السلاح عن طريق الحدود الواسعه جدا بين سوريا وبين الاردن بينها وبين لبنان بينها وبين تركيا فبينها وبين العراق ففي مساحات شاسعه جدا ممكن يدخل منها هذا السلاح فلابد ان يكون هناك تصرف وبرضه بنخاطب الشعب الجيش السوري بنقول له يعني ليست نفس المقتول اولى من القاتل ان مفيش حاجه اسمها ان انت مجبر انك تقتل شخص يعني فحتى لو قتلت لو قلت مش هقتله هتقتل ففدي مش اكرى يعني ما واحد يقول لك ده انا اكريت ان انا اقتل لا يعني حتى لو لا قتلت ما في ذلك في الاجماع ما فيهاش اكرى يعني انت حتى لو قتلت هتبقى شهيد نعم ولكن هو بدل ما يقتله في يقتل وفي الاخر هيقتل ايضا يعني هو يشيل دماء ويقتل ويطير النظام المجرم وياخذ النساء واطفال ممكن هو بيقتل و... وناس ثانيه تقتل يعني زوجته وولاده في منطقه اخرى ف... فالجيش السوري ملوش حل الا ان هو يخرج على النظام المجرم وان هو يوجه سلاحه للنظام ولا قيادات النظام بحيث ان ينتهي تنتهي الماساه لا تستمرش الماساه جزاك الله خير نشوف بارك الله فيك ونفع الله بك ورفع الله قدرك على هذه الكلمات الطيبه النفعات اتظن ان يتقبلها منك ولي وذلك من قادر عليه لا يسعنا الا يعني في في تم الحلقه الا نتقدم بشكر لفضيله الشيخ احمد على المقدم واخواننا واخواتنا جزاكم الله خيرا على حسن المتابعه واحنا معذره للاخوه اتصلوا بينا وانقطعت بهم الاتصالات او لما استطعنا لم ناخذ مكالمتهم لكثره المكالمات جزاكم الله خيرا علاء حسن المشاركه وباذن الله تبارك وتعالى سينصر الله تبارك وتعالى الحق ويحق الله عز وجل الحق بكلماته والحق ابلج والباطل لجلز ودوله الحق دوله الباطل ساعه ودوله الحق الى قيام الساعه نسال الله تبارك وتعالى ان وفقنا ان وفقنا وان عيننا وينسدد المسلمين الى ما يحب ويرضى اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك